يروح واقف فوقف يسمع قراءته فقرأ والطور حتى بلغ إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع قال عمر قسم ورب الكعب حق قسم حق أيوة إن عذاب ربك لواقع والله هيحصل ما له من دافع ويا ترى هينلني العذاب ده ولا مش هينلني وإيه يعني صك الأمان اللي عندي اللي مريحني قوي؟ إن ربنا لن يعذبني وأنا قائم على المعاصي دي عمر بيفكر فيها كده فقال امدي لحاجتك فاستند إلى حائط قال له ما خلاص نسيبنا من مكان ده وهو يتحمل على نفسه فاستند إلى حائط فمكث مليا فقال له عبد الرحمن امضي لحاجتك يلا بينا فقال ما أنا بفاعل الليلة إذ سمعت ما سمعت مش قادر مش قادر أتحرك مش قادر بعد ما سمعت إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع قال فرجع إلى منزله فمرض شهرا يعوده الناس لا يدرون ما مرضه عمر مرض بسماع آية من القرآن